اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها ما يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد